يا ايها الذين امنوا اامنوا تطوبوا الى الله توبه نصوح ان عسى ربكم ان يكفر عنكم سريعا ياتيكم عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ نَبِيًّا بِالظَّالِمِينَ يوم لا ي يخ... நூ மியூ நிம்லன استعينوا القادرين يا أيها النبي جاهد القف மு ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فخَانَتْ نَغْمًا فَلَمْ يُنِيَا عَنْ غَمَامِ نَرَّ اللهِ اسْتَغِيثُ وَكِيلًا دْخُلَنَا رَمَا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 oni oh, ti